لَستَيق الذيينَ أُوتُ الكتابابَ وََزداد الذيينَ آممَنُوا إمانَ وَل يَتابَ الذيينَ أُوتُ الكتابابَ وَمُؤمنِنونَ وَلَقول الذيينَ فيِي قُل بِهِمَّ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 Liman xa, amin, kum e jete, kullu illa